115. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون 116. فلا تضربوا لله الأمثال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 هل يستود؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كله على مولاه.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 119. إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير 112. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفكذة لعلكم تشكرون 113. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء 119. ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون